فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث